يَكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَوَدُّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يوم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم عسوة حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما, ومما تعبدون من ناديكوم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم يا ابي لا استغفرن لك وما اننكل لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وان اليك انبنا وان اليك نبنا وان اليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر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 126. ويقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 127. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في, الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على دياركم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم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 انتمو ان اجورهم ولا تمسكوا بعصى من الكوافر واسالوا ما انفقتم ويسالوا ما انفقوا ذلك حق الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَتَأَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَاتِلِ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذين يَا إِذَا جَاءَ كَرُمُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا يقتلن نَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِينكَ وَلَا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاعُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ق يعِيسُ مِنَ مناخَِةِ كما يعس الكفار كماما يعس الكفار من أصحابقبور